يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدَحًا فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاتَبُ حِتَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فتوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظل أَلَّنْ يَسُوءَ بَلٰى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم لَا لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فَذَكِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ